بالمحبوب يشفي كل عالم لو ضيع سببك بالله دي ما جربت ان دفك لو انتهى ان وفى له هواي فجدى سيلع عتيك بالذي ما جربت give <laughs> me <laughs> قلبي الهو إيراني ساكي ده شيلا يا ابي ملدي ما جربك انت